نلقا نلقا وجهك يا وياها وياها اوه كربلا نلقا نلقا وجهك يا وين هلا هلا هلا والزكي لو يا لو يا بيت ظل بينلقم وحشيا موجوده انت نادي لما تلاق ايت نادي لمك احباب مريوده يم الكفي لقبل جنوده هل تجي يم الكفي صح صح تجي تجي ايتجي يم الكفي لقبل جنوده اي ترد الحشاني بنها شايلا جوده هل ترد الحشاني بن شايلا ويله قوم ياها <نصفح> على كل المصح بدون تنتظره اي مثل ما وقفه الحوراء متحيره هل على كل المصح بدون منتظره اي مثل ما وقفه الحوراء متحيره اي تنادي يا حسين القلب شي صبره اي يا حسين بعد اي تنادي يا حسين هي مثل سوار بن هقدوم بالحضره هي مثل سوار بن هقدوم بالحضره هي واللي ناغ نعداها والذكيه وياها اوياها نلقاها نلقاها نلقاها والذكيه وياها, وياها ما اسم عكلي ايش كربدة نلقاه, نلقاه, نلقاه. ايه وزيتي يا وياها. وياها, وياها للشاعر السيد عبدالخالق لمحنة <تصفيق> ايه على تل المصا بدوم من تضره على تل المصا بدوم من تضره ايه مثل ما وقفت حورا هلا مثل معاود فكل رأنت ايك نادي حسين بالقلب شي صح ايك نادي حسين بالقلب شي صح بعد ايك نادي يا حسين بالقلب شي صح اعد ايك نادي حسين ايه مثل زوا غام بالح و الله مثل زوا غام بالح Breakfast وین المحب نادى غناداه وش شي وش شي يا ويا تويا كربله كربله نلقا نلقا قبل <شء> تستقبل الزوار مال ايتبه زوار مالها اي هلا ابو سجاد ماعوفه اي هلا ابو سجاد ماعوفه اي اعجب بها رجل عباس وشوفه يكره والنتا يا ناس يا فيدك اي تظل تستقبل الزوار مل هو فيها لا بالقلب والسجاد ما حوفه اي والسجاد ما بديها بي راجل عطاس بديها بي راجل عطاس اي بدي اذهب يا رجل عباس يا ناس معروفه اي تر يا ناس معروفه اي والزمان ذاهب ذاهب ذاهب والشي يا ويا نلقاها نلقاها ما شاء الله لا تسعب, لا تسعب <تصفيق> <تصفيق> ايه اذا ام البني هلا اذا ام البني تروح يمح اسيا ايه اذا ام البني تروح يمح اسيا ايه اذا ام البني تروح يمح سيا <تصفيق> ايه اذا ام البني تروح يمح اسيا صاحبي تروح ام الحسن يم ايه اذا ام البنت تروح يمح عليه يلا يا روح ام الحسن صاحب الشفي ايه ده قاعدين سوا زياده بشعلن هوا ايه ده قاعدين سوا زياده بشعلن اسال اسال ايه ده قاعدين سوا زياده يروح عل المخيم والدمع بالعين الا يروح عل ودم احسل واه سلواه والذكيه وياها دوراها كربله كربله نلقى لا تتعب للكاحل وياها والذكيه وياها دوراها اذا تسولف عن مصاب الطف يريدنها إذا جانب جد يمهني سئلنا يتسالف عن مصحف الطفيري يدنه يتضل تشرح مصايبها ويسمعنا يا نصبنا اتموهنا يا عشاننا يا نصبنا اتموهنا بعد بعد يا نصبنا اتموهنا يا اين وليكم مروا ساك وينك وينك كربلا نلقاك كربلا نلقاك نلقاك نلقاك وجهك يا ول يا مواقف للقطب ما نيش يناغه هل مواقف للبط ولا ما تتوب القلعه وتف والبارع علاها هلا تتوب القلعه الحزن والهم ذكرناها هلا اي إذا مسنا الحزن والهم ذكرناها هيك حسين واحنا نصيح وياك بعد بعد صيح حسين واحنا эй валла ма ннсаха ннсаха ннсаха <تصفيق> اكتب الفقد شوار كل جمعه اكتب الفقد شوار كل جمعه انت شارك هل تشعرك بالونين وتنضر الدمعه من يسول بحاجهك سمع والله ترى كل من دا مر الخطر عسايرت منعاه اي دا مر الخطر عسايرت منعاه اي واللي يجي بحماغه ويا وينك ضل تتفقد الزوار كل جمعه بظبها بنشم حسين هلبيه ايتضل تتفقد زوار كل جمعه <تصفيق> اي, اي تشارك وتنظري تشارك بالوني وتنظري الدمعه اي ترى كل من يسولف حاجتك سمع يا الله ترى كل من يسولف اذا مر الخطر عسايرك منعه اذا الخطر من بعد بعد اذا